وَقُل الحَققُ م رَبّكم وَقُل الحَُ رَبك فمَ شَ أَفَ وَمَن شَ أَفَكفُ فم ش أَفَ يؤ وَلَ شَ أَفَ ادْخِلْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا إِنَّ آخِرَ النَّارِ لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِفُوا يُغَاثُوا بِمَا إِنَّ كَلْمُهْلِي بس الشّراب وَسا أثتفَق